فكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار. لا تقسيم سب، إن التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة وتقسيم كل. فشنا الباب الأول. الباب الأول ليتسرش شببكه، شنكا درس كيف يشسل من، فإذا تكون أبواب ثلاثة ستة. استديت شش بابك بعس كات لجاو هند الباب الأول فعل يفعله يعني لما عضه كده مفتوح الفاء والعين مضارع كي مضموم العين بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع كنصر ينصر ينصره نصره وقعد يقعد ابنيل مضارعة كان تشين ضموم العينه لكatek كتمثيل كمثال يعني تو اديني محاوله اكات زرتين افعال مزانه تشبه الذي بابلي بابكان ديت قلنا معتله يا مهموزه يا يعني, يعني لتمثيل كان نمول بنت وهمي كنصر ينصر وقعد يقعد ثم شنا صار ينصر نصرا بلا مشو قاعديه هنا قاعد يقعدوا قاعدانية قاعد يقعدوا قعودا. هل كان صحيح هذا وكان صحيح؟ بضميك كان لم لرغم الصدركة والجواز اللي هيدر. هالجوتية أخذ يأخدو أخذ يأخدو مهملش الفاء. قاعده باب الشارع نير عينك أيه؟ نعم. قلت من باب الشارع طبعا زاد شديد. أجل أجل فعلوا يفعلو بيت أبي حرفين برضه مجنها حرفي حلقيها بيت بيت ما فعل يفعلو يفعلو يفعلو يفعلو بقى وشرط أن ش اخ ما يفعلوه قلت يفعلو, يفعلو, يفعلو شرط فعل يفعلو هذا هو حرفي حلقي تيالي ماسا قاعداء لس روزني فعله وانيا سوئي ميلانا حسابنيه. حسابني سوئي ومبارعكي بيكو حسابا وثمان يلزمو من وجود المشروطي وجود الشرط ولا يلزم من وجود الشرطي وجود المشروط لسه دخلا يدخلو مقهر وانيا لديتا واتمن دخلا يدخلو فعلي invecex لاخرة بالتأكيد ، يجب أن تفعل رسم الأماكنphin يفعلوا تاع EnfБUして بقدين USC�� happy dated teenageki online. يقعدوا se служinde manini,tani legruppe color. UCI.P.T.I.D.A.R.P.G.O., BUT مرجني يفعلوا وقعد يقعد وأخذ يأخذ يسمى مهموز الفاء يأخذ وبرأ يبرؤ فعل يفعل هما يستعى مهموز اللام برأ يبرؤ يعني يكي مهموز الفاء يعني يكي مهموز اللام هنا برأ يبرؤ طبعا برأ يبرؤ على احدى لغاته تبار اي يبرؤ من هي بار اي ابروشما هي يبرؤ هي بار يبرؤون هنا بونون يبرؤ بس الوزن وزن فعله هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاتوا كابو هاته دو هاته برأ يبرقو يبرؤ فعليه فعلو لقال برأ يبرؤش تاع يفعلو ويا أمك ليره ناوي تفعله فعلو على إحدى لغاتي وهي برأ المريض أي شفيه <تصفيق> نخشك أجد نخشك يشاك ب ألين برأ بمعنى برأ يبرؤ أما أجد ألين برأ يبرؤ ب باب قطعة وقال لوري حجاز، سلوري حجاز لنبره اي ابره بره اي ابره هبو معنا يشوف يالماديل لنبره اي ابره بره اي هجاز يقال لنبره اي ابره اي ابره اي ابره اي ابره اي ابره اي ابره اي ابره اي ابره اي ابره اي ابره اي ابره اي بو معتل العين بو أجوف هناي أنجاوتي غزا يغزو نموني غزا يغزو هنا بو ناقص معتل اللام غزا يغزو ومر يمر بو مضعف مر يمرو, يمرو كيناوية يمررو يفعلو مر يمر مر يمر <تصفيق> يعني دواي شيء خوين بلى ماكو ماكو قاعدتك نمت شقاعدتك قاعدتك هي تغليبي يعني هالمضاعفة هالمضاعفة متعددو لسر يفعلوها هالمضاعفة يعني لازم بو يعني لسر يضربوها يعني فعل يفعل مثلا شدة يشد شدة هو لازم شدة زيد مثلا لازم ولكن هذا لا لازم ان يكون الشريك غالي لانه يفعل بل يكون متعددا مره مره مره مره يمد مره يمد مره يعد مره يمر هادشي مره مره مره مره بشوي مره مره مره مره مره مره باب فعل يفعل بابية كما الباب الثاني فعل يفعل يعني فعل ظلام للمضارع كده مكسور العين فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع كضرب يضرب وجلس يجلس كضرب يضرب ضرب يضرب ضربا ضرب جلس يجلس جلوس جلوسا جلوسا أجهان كارئك هو صحيح هنا ووعد وعد يعد يسمى معتل الفاء معتل الفاء وعد يعيد يعني يوعد بلام حذف بي وباع يبيع ويسمى معتل العين أجوفة ورما يرمي معتل اللام الناقص ورما يرمي ووقى يقي ووقى يقي أما في في مفروق لفي في مفروق سيكا فاكيع اللي لا ما فاش عله واقع وطوى يطوي لفيفي مقرون مقرون ها اما عادتي كسك كقلام تاليف لسر وتوبه بس رشتي ساعه كانت مثال هل بمثالك جوالكاري لسنه لسرها كخو يساع عني هل هرب... في شوش كلمه بين التوا او مش صحيح كشوش بي. كلمه بين التوا او ماشي به مهموز بمثلا معتل بلام شنونيه هنا بوي توب لا أمباب لا لم هنا نديت لم تصل لم, لم ولا نديت <تصفيق> وطوى يطوي وفر يفرها هو مضعف وفر من الفرار يعني واتى يأتي مهموز الفاء واتى يأتي وجاء يجيء مهموز اللام جاء يجي وأبر النخلة أبر فعل يأبره يفعله أبر يعني لقح التأبير أبر يأبر تأبيرا أبر النخلة يأبره تأبيرا أي لقح من التلقيح يعني نيرومي كدوى تلقيح ده دار أقول ما فيه التأبير وهنا اه هنا يعني في ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي وأوى يأوي فعل يفعل أوى يأوي يعني انضم كسب كسب ولا كسك أوى أواى أوى, أوى إليه. هناك أوى أوى متعديه بس أوى لازمه أوى هو يعني بنفسه بمعنى وعد وواعيئ بمعنى وعد هسه وعاشيا بونمون شيء مهموز العين ومعتل اللام وواعيئ لفيفي مقونيش لفيفي بمعنى وعلى. اما بابي فعلي يفعله. أما الباب الثالث الباب الثالث فعلى يفعل اسم باب الشرط همو فعلى يفعل يقياسي تشيا قياسكي او حرف حلق لعينتي لام مقيده فعلى يفعل بالفتح فيهما كفتح يفتح وذهب يذهب ذهب كفتح يفتح فتحا وذهب يذهب ذهابا وسعى يسعى فتح يعني كذية وذهب يعني روش سعى يعني هولد ينخي بخلا برواب هر وليت يا بك بخلا برواب وسعى يسعى وسعى يسم معتله اللام يسعى ووضع يضع معتله الفاء ووضع يضع ويفعى ييفع يفع يسم معتل معتل الف برانش يائي لجاتي واوي. يفع حذف نبو يفع ييفع وكو خي معتل كواو <تصفيق> يعني صعيدة يفع الجبل يعني صعيدة الجبل شو تسر الشايخ كسيك أقرب شو تسر الشايخ يفع الجبل ب ميد بن دالك كسيك مراحخ بخليك بالغة بيت بدو بالغبون سرك وتوه خليك بالغة ببيو تشي يفع الغلام يفع يا بمن دع بغلام وترى غلام يفع غلام يافع يعيش غلام يافع يعني ناهز الاحتلال خليك بعض الغبط ويفعل غلام راهق العشرين كعيفا ووهلا يوهل ووهلا يوهل فعل يفعل أبني عينك هاء حربي حلقة بفتح العين بفتح العين وفتح النور بفتح العين وقع <سؤال> عليه اه بلاويش يفعلوا لفاشي لفاش جوه وركه كسره نه تو فتحتها فتحين هذا وهون الى الشيء بون من اذا تشك ذهني او حسب ظن وكمان يا وهم برابوشتك في او فيوثره وهل يعني ذاهم ذهب وهمه اليه وهلا الى الشيء طبعا فوهلا تعدي يا ابيت وهلا الى الشيء اي ذهب وهمه اليه يعني كس يكبري ولا يشتيك بالراد او بيوت له وهلا الى الشيء واله ياله اله معتلو عفوا مهموس الفاء اله لا سترى وزن فعلا ياله لكنه يجب ان يكون هناك حرفه حرفه حرفه ها في يعني ها حل في حل ها؟ لام. لام يموت مع عين أو لا. هل يأله؟ هل ها بمعنى عبد؟ يعني مشتق. وسأل وسأل يسأل سأل يسأل أبني سأل يسأل مهموز العين يعني اوه حرف يق حروف كان حلق لا هين هاتوا عليكم السلام كذا لا عين كده هاتوا وقرا يقرا فعل يفعل قرأ يقرأ, يقرأ ابني لام كي همزاء أما القياس وكل ما كانت عينه مفتوحه في الماضي والمضارع فهو حلقي العين او اللام كل ما كان عينه مفتوحة في الماضي والمضارع حروز نكذب فعل يفعل أبي يان حلق يبى حرف عليك حلق يان ي دابو لوزني فعل فعل داخل يدخلو بس ما فهو حلقي العين أو اللام وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما هذا شيء حلقي تابع حروف حلقي تابع مرجنيه فعله يفعله به لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط بل مطمئن يلزم من وجود المشروط وجود الشرط يعني هركح هرفي حلقة بيني مرجنيه بابك فعله يفعله به بس بابي فعل يفعلوا في حرف حلقة هذا. من نما هنا يبقى نيجو بدزنيش. هاد الزنيشة كده مرجني بتشين والله فعل به. بس له وحروف الحلق سته الهمزه والهاء والحاء والخاء والغين والخاء لشيء مخرج لمخارج حلقه دعني شنو يا شنو كان اللي بها همزه وهاء الحلقا عين وراء لاوسطا وحاء خاء ايش لشن لادنى ونيه يعني بعكس ها. هاو هاء هاو هاء اقصى الحلقه, الحلقة. عين. عينو غين. وسط ها ادناه اسامه تكسيمكيين كبر مشكله مني هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقي فشاذ فشاذ ين شاذا ين بابي تداخلا ويقوى الله وما جاء في هذا الباب بدون حرف حلقي فشاذ كاباياء و هلك يهلكو في احدى لغتيه او من تداخل اللغات كراكن يركنو كابو يفعلوا أبي حرف حلق تابي طالما أقر فعل يفعلوا يكذل قرين دوا حرف حلق تابي وكو أبا يأبا بس أبا فعلية يأبا يفعلو بلام سي يأبا كبزة حرف حلق تابي تابي نية شنك يأبا همزة هو حساب نية با أكل لقل ياء با أكل حروف حلق نين وزني فعل يفعلو شخل ذاتوا انا اقول لك في القياس دون الاستعمال. شاذ في القياس لك ان اكون مسجدا لك ان القياس مسجدا لك ان اكون مسجدا لك ان اكون مسجدا لك ان اكون مسجدا لك هاتوا. أما للوز معنوى دروس ثانيه مش مشكله يعني وهلك يهلك هلك يهلك لا في إحدى في احدى لغتيه ليكجل زمان للغكانده اجنا هلك يهلك لغتي ده هلك يهلك فعل يفعل أو معنيه كوا قياسيه في يعني فصيحه باب الانشاديه في القياس والاستعمال هلك يهلك فعلى يفعل بلم هلك يهلك ام الشاذ ابوايا بمش لغتنا خندرات او لا برقياس كاتيا شاذ في القياس دون الاستعمال في احدى اللغتين او من تداخل اللغات ين لتداخل اللغات يعني شن شن بابك تيأكل كذا دو باب تيأكل كذا أو من تداخل اللغات كركن يركنو تداخل اللغات وأبزنم لا تصديف أنا ماخذ من في دابت طالما يستاء عندي على سرقة ساعة أو من تداخل اللغة مثلا اسم ركن يركنو هنا لا أصل ركن يركنو شنا وكباب نصر ينصرهاتوا ركن يركنو الركون ركن يركنو وعلما يعلم يعني أسر ركن يركنو هاتوا ركنا يركنو شاتوا نروي ركن يركنو يركن باب نصر و بابي علي مياه للمشفى الي فالو فالي حي فرحو فالي فالوشه يركم ركينا يركن كاتيك ام دو لوغ ام دو بابا هاتو للاعلى كسك هاتو مثل قبلك هاتوى تشند خندينه ركنان لبابي نصرين هنا بشر يركنوش لبابي علي مياه يعني لما ماضي بابي نصرين هنا و لقل مضاري بابي علي وتوان ركنه يركنه. هوب في في تداخل اللغات. يعني دو باب تي كلكي بابي سيمي في ذلكي. ركنه نصر ينبل بابي نصر ينصره هاتوا فعلا لا يفعله. ركنه يركنه. ما عاوز يكاني نوى ركنه لسه بزيف عاد. يركنوش فعلا يفعل ويش هاتوا لرزمان وان هاتون مضارعي بابي ركينان ينوى يركنو دغل امرك نبابنا صريك دينا تبابي سييام بوبشي وركن يركن بيخ وركن يركنو بابي فعالف فعلو ابو ابو شي ابو حرف حلق ديابه كاتاي تداخل اللغات دبلوا علب بهم يقسك داوا تكاليتو لما فيو تداخل أو من تداخل اللغات <تصفيق> كابوم كراكن يركنو همش لابد شي دلو يعني لما ضكي أبيت مضارع كجلو إثارا للخفة لابد آسان كاري بو تولي كيبولي يركنو لكيبولي يركنو راكن يركن كيبولي ركنا ركنا هذا هذا شبه فتحة بفتحتين لأنها بفتحة شيء آسانة ركن يركنو يقول لك ركنا يركنو كيف؟ بلان بلان بلان ركنا يركنو هذا بفتحة إثارا للخفة فتداخلت اللغات كابو أبير كسيقوتي أما نابيت ركنا يركنو نابيت فصيح نياء يعني نابيت يعني اشتغلن بابتانا أما علينا ركن يركون تداخل اللغات وناشكره بلاي فصيح نيا ناشكره بلاي فصيح نيا لبر تداخل اللغات كابو فلأ اعتراض لأن هذا المضارع ليس مضارعا لهذا الماضي ما مضارع أبوه ماضي كثير أم ماضي إج ماضي نيبو أبوه أو دو دو اللغات يقال كذا و أونية كواليشية بلاي لغة شيء غير فصيح معنا يركنك من هو الميل ركن يعني الميل فلا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني فلا تميلوا اليهم ولا ينمدني ولا تنبو الظالم نبي كركن يركن وقلا يقلا غير فصيح قلا يقلا غير فصيح هندقلام محقق أو أنك هلا سكتي بيشتغل عرف شيء <قلا> لا ينخسوت <وتداخلي> النبته اللغات لواني يا ببي ما بستي مؤلف أويا أو من تداخل اللغات كركن يركنو تواب النموني تداخل اللغات يا ركنا يركن أما <tornado> ألاشي <أم> وقالا يقل لا غير فصيح نك ركنا يركنا وقلا يقلا هدو كان غير فصيح نا قلا يقلا غير فصيح قلا يقلا غير فصيح قلا يقلا غير فصيح يباش انه غير فصيح لا قلاتي ما ودعك ربك وما قلا يعني وما أبغضك يعني خاك اي محمد تلشي نكر فجئينه هيشتويدوا عزل ليفيني بامع ويكش وحيد براوا. ترى شينك تدويت وحدات. وان جاء ركيل لاتوانيه وكمش الله عليه خواكي ركيل له استاو نا خواكي تو ما ودعك ربكم ما قل. قال, قال فصيح كي قال يقلي بالكسر في مضارعه. يعني فعل يفعله لباب ضرب ضربة. لباب بضر قلا يقلي قليا القلي البغض فصيحكي قلا يقلي بلان قلا لقل لقل أبغضي فالكانشيا قلا يعني البغض الشديد رقيكي زور يعني لب رقيكي طبيعي وكم بكارناي بورقي تزور ام لغويك علي قلا يقلا غير فصيح فعلا ما فيه لغة بني عامر معروفة بلغيه بني عامر وهي غير فصيحه لغوي بني عامر لم كلم لم بابته فصيحني وبقى يبقى ها سيكى وبقى يبقى لغه طيئ مش قبيلا لكن بقى يبقى ينها وامثال بقى يبقىش بقى يبقى خوي يبقى لغه فصيح لا بقياتها لا فصيح لا بقيه يبقىش يبقى يبقى فعل ولكن لغة فصيحة ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان يقلا غير فصيح وبقى يبقى ان طيئ لك لغة طيئ، لا ان اقول لك فصيح اقول لك ان ان اقول صنيع يعني شيء يعني لغى أوي هر وزني يفعلوا يعني بقية. بقية. بقية يعني مفتوح بيت بيرشكي كسر به هذا هذا يا مكسور بو مفتوح بو. فعل في الماضي بقي اي كان بقاء لجاذب لين بقي يبقى لين بقى يبقى بوشوا مقعدين يقولون فيما كانت الياء فيه مفتوحة قبلها كسرة بقلب الياء ألف والكسرة فتحة بو لأن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة إذا بقي يا بقية يا برشطة ين ألف ألف برشطة أسطرة كسرة برشطة ين فتحة فتحة ك هو همو همو يا أجريت في شكل مكسور بيت أي كان فتحتين أي كان يعني أي كان فعلا بس الوزن فعلا ما يكون فتحة فكسرة أي كان فعلا بقى وهي أيضا لغة غير فصيحه كابو يسى بقى يبقى لأصلا بقي يبقى برام لغي طيّة لغة بقى يبقى والأصل كسر العين في الماضي ماضي بقي مبستا ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا وهذا قياس عندهم كابو لغي طيّة له يا إيش مفتوح ما قبل مكسور دال لثلاثيش يا فتحتين فا فا فعل فعل أي كان فتحتين الباب الرابع فعل يفعل فعل يفعل أو باب يشارم بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع كفالحة يفرح وعلم يعلم ووجل يوجل فريح يفرح فرح علم يعلم علما تماما وجل يوجل وجلا والوجل يعني خاف يعني كسك بترسه لقطر سكيا هندق جناخي بزوله بالارزي ضليب الارزي يعني خوف شيء داخلي وبدوز به او بيتر وجل الخوف ويبس ييبس فعيل يفعل يبس ييبس يبسا وخاف يخاف وهاب يهاب وغيب وغيد عفوا وغيد يغيد فعيل يفعل غيد فعيل يغيد يفعل غيدا مصدر كده مصدر غيد غيدا كسر أجبر رجاء دعبروات بلن جولار بروات أو بيترية غيدة تمايل وتثنى في لين ونعومة يعني بلن جول نار وبناسك نوال بروات أو أتري بيان عفردبة أجر بيأبو ألين فهو أغيد فهو أغيد أجر عفردبة ألين هي غيدة امرأة غيدة يعني تمشي على تمايل وتثني في لين ونعومة وعيرة يعور سكفعي لا يفعل عيرة عيرة الرجل مثلا كسر قد شاوي شي نبت كيربت شاوي شي كيربوبت أو أظن عيرة ذهب بصر إحدى عينيه يعني باد شاوي شي ببت شاوي كشي فيو بيت أظن كني بيني أو عيرة عورة ذهب بصر إحدى عينيه نكهر مسح بها نبي شابي شي فيه وبي شابي شي فيه وبي نبي ني قلين عورة بيني نكيل دس دابي عويريا ذهب بصر إحدى عينيه فهو بوم ذكر فهو أعور أعور لجال أعور ينا أعورة لبروح ذكر وهي عوراء بوم أنثبت عوراء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 أجر حيوانك نخوج ب مثلاً أجر أسفك بيني نخوج ب دولا قدرت سمكاني سميفيودريك في أكاني سميفيودري في سمي شيء فيودري سمكاني وانيه سمكاني, سمكاني جورق لنا جورك هم نخوشك أزادي كيتيا بجروة شقة بجروة أزادي كيتيا ألين ألين شي وجي الفرس وجي الفرس إذا وجد في حافره وجه وادي يا وجع هسه جوانكاريله همو نمونكنه كدوا سيركل لا تشونكاء معتل الفاء هنا جروها هي مفروقه هنا جروها هي مضعفه هنا سبن عضض يعض عض يعني غازي جت يا قفي جت وعض يعض يا وامنا يامن امنا من الأمان وَسَئِمَ يسأم سَئِمَ يعني بيتعقدب سَئِمَ الشَّيْئَ بعطه يعني بمتعدش سبب نرشتك زر بعطتك دي علين, علين سئمته سئمته نالي سئمته منه سئمته منه جدرست سئمه هم متعديهم هم لازم وكو شكرته شكرته لهم نصحته نصحت لهم سئمته بمتعدد سئم الشيء ومنه يعني وسئم منه أريد سئمت من هذا الخلاف ألم خلاف جاواز يبعي تعقبهم أتعلم سئمت من الخلاف يعني من هذا الخلاف أتعلم رأي سئمت الخلاف فمتعد بلاز من الملل سئم يعني ملل. وصدئ يصدع صدئ يصدع صدع يعني جن ها آسنك جنق قريت اشترك جنق قريت او صدي ايا الصدع صدي الحديد وغطاه الصدع آسنك جنبي قريت اللي صدي الحديد اي غطاه الصدع ويأتي من هذا الباب الافعال الدالة على الفرح وتوابعه ام باب فعلام يفعلوا بزوري فرح وإمتلاء وخلاق يعني دروزبون على الفرح وتوابعيه يعني شتي خ شتي خوش كإنسان ده خوش به ويان كسيواه خوش خوش تي بن دلي خوشا او فريح فريح علي فريحه زيد كسيواه لا خوشي بو نمنا طلبك هلفري وبولاني الله اوططي به طلع نتيجه كيچيه نتيجه كي فرح يعني فرحه هادشي كله فرحه وستشاو بقري او توابيعك ايتي الداله على الفرح وتوابعه سيبون من الفريحه خوي وزي فعليه يفعل طريبش يا توابعي فريحة نشيطا نشط كسبوا هيا يعني أون ده خودري خشة جسمي جسم السبوا أملاه ولا يرقصه ها أو عنيك بناء نشيدي إسلامي وتسبعا أو عنيك ترك هستكلا لكونة أو لك وهذي اللي على الفرح وتوابعيه والامتلاء والخلو هيك هاي شبيعة شبيعة أمت لا وهروها والخلو سخين مناء هنتر والخلو والألوان والعيوب سبنا حمراء عبيرة سودة عمشة عمالنا مناء هنتر الخلو الخلو بضمتينا والخلو اي اذا اذا ضم اذا سكرين واو الخلو خلو أجينا ناخد ده تعال. ماصر شددنا بس بسكوني كاتا اجر خلو والخلو. أو كاتا اجر كاتا والامتلاء به. الفرع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 و... <تصفيق> والخلق خلق جمع خلقية، <تصفيق> كسواها الرشة، كسواها السورة، كسواها فلان درخساد جونكة، والخلق الظاهر، والخلق الظاهر، والمس ون... سوريتي وسبيتي ورشيتي جوانيتي وناشديني وأزامشي اوانا اوانا خلقي ظاهرة. خلق جميع خلقها التي تذكر لتحليه الإنسان في الغزل أو يعني لكاتي غزل دا لكاتي خوش يسيو ببعلا داوتن دا بكار اهيندرل لتحليه الإنسان يعني لتزيين الإنسان كاتي كسبية وباس زينة وجواني كسبك أو باس خلقة ظاهرة كان يكار يعني رانجروخ سار كان باسك كفريحة و طريبة سفريحة وطريبة فريحة, فريحة دار يعني ذو الخشبو أما الطريبة. طريبة طريبة أجر كسر لخوش دا وانمونة عسك كسر أجرلي خوش بيت شيء كذا جس جس سوكي روح يسوكيه يتر هي سوكيه النشافة يا كا لخوش دا أي على فرق أيه شيء كا بو يخف وتهز يتر أجر جس هاي سوكيه هو من الفرح أو طريبية أقل أملا أو لاشيكل تميلة ورقصة أو تشيكل أو طريبية و... وبطرة وأشرة بطرة فعليا من البطر بطرة يبطر يبطر بطرا فعليا يفعل فعلا البطر البطر حيرة والدهش البطر الحيرة والدهش هذه الشرنشي غلا في المرح والزهو وأتلابش وبطر النعمة استخفها فكفرها الله عليه وسلم تعريفي كبر الشفرمه بطر الحق وغمط الناس يعني رد الحق يعني توشي كبرك بيت شد بكم بزاني وبطر النعمة استخفها بزاني حق نك اشار اشار جايه اما اشيره فعيله اشيره يشر أشرا اشرا يعني المرح كفو يصير فرق بين بطيره واشرا يعني أشرا كسيك ك خي بشت غوري فيشتاوي شتقبول چامي قبول نكد او اشري چونر كذاب اشش كذاب اشش يعني دروزني شزود دلوزني دروزني خبشت زاني او او معناه اشرى بلن بطر لا شر جولتله كابو لبطر بنسان افراط افراط الاشر البطر افراط الاشر يعني بطر بطر لا شر جولتله خراب لكن اجر كسيك يأشر ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان نكت ان تجد ان تجد ان تجد وغضب وحزن وغضب وحزن غضب وحزن معلوم خفتي يجب ان يكون لك ان يكون يعني ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك يعني يكون لك يعني يكون لك ان ولكن هذا هو سكران بو يعني يعني امتلاء من الخمر يعني خمر. بي غالباً سكران أو تيك تيك عقلي هو سكران بو يقول لك سكران سكران بو بو اما بوخولو عطشه وضميه وصديه وهيمه سعطشه يعني تينويبو ضميه يعني تنويبو صديه صديه بيا نك صديه او صديه مانخرم بو جنبو اما صديه يعني عطش صديه شهد بو معنا عطشه دي عطشا شديدا قطر الندى وبل الصدى الصدى يعني وبل العطش صدى فعل وصدية وهيمة هيمة يعني عطش وشتريك اگر ذو ثينوي بيت هيم هيم ده واقعة؟ فعلا. من شجر منها الوقون من فشاربون عليهم من شرب الهيم <متصفيق> يعني كما تشرب الإبل العطشان اینی اجتهد یک بار نفیس چای خود زور زو تینوی بجای اجتهد چنگ آب خود بیان فیش چای خود بیف تینوی بید زور زور بید سر آبی کدم خد آفولی بخود لزق قوم کافل آم آخود بایه و صدیه خلوش تابو دید سر الوان و عیوب الوان حمیره و سفیده حمیره و سفیده بول لون باسک يعني سورا رشوب وكعبرا وعمشا وجهرا عبرا أما نبو عيبا عبرا وعمشا وجهرا بو بوشين بو بو عيبا أما نبو لونبن أما نبو عيبا كعبرا واتمن ذهب بصر إحدى عينيه وعمشا يعمشا عمشا عمشا كسي أجد شاوي بتشوفه أو عمش يا شاوي هو في أكثر كسيتشاي بينيني ضعيف او بتشاي رشد او عمش كسيوتي اعمش او معناها كيت يا كز بد اخفش اغطشاي يتشوك بو خو صغر بو او اخفش بس اعمشتي اعماج ويا بينيني ضعيفه او بتشاي الرو عميره وعمشه فلان جهيره كسق اقبيبي تاخد برخور ولكن لك لا تشاهد ذا تشاهد يعني تحير بصره من الشمس فلم يبصر الظاهرة غيدة وهيفة ولمية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 ناوقد نعمت بهذه الطريقه هيف التي نعمت بها دقة الخصر خصر فيها هي فيها هي فيها حوزوا فيها بارك فيها هي فيها هي فيها فيها هي فيها هي فيها هي فيها أو فيها هي فيها هي ما كانت يا من من, كانت خص من, كانت من كان خصرها شيء دقيقة وهيفه ولم يفعل لم يفعل يفعل لم يفعل لم ين إذا سودت شفته يعني أستاع حندي قافرة بني عوالي ناوكانينا ناوي لمياء لمياء يعني لمياء يعني أقر ليوي رشب ليوي رشب أو شياء أو لمياء إذا سودت شفته فيها عوية كيش أقر أجل... ليوي رشب في تري ألماء رجل ألماء وامرأة لمياء أماناً من شيء من غيدة وهيفة ولمية أماناً بو خلق <تصفيق> ظاهرة بو بما بابي شو ألمت وابو ما اتفي بهذا القبير فإلى باشا إن شاء الله مفقر بارك الله سبحانه صلى الله عليه